السؤال الاول احسن الله اليكم يقول السائب هل تختلف معاملة المبتدع باختلاف بدعته بارك الله فيكم هذا السؤال عليه ملحوظة وهي كالآتي انه قال هل التعامل مع المبتدع هذا الرجل صرح بسيف التبديع في سؤاله المبتدع فيقال اذا كان هذا المبتدع مبتدعا بدعه اهل العلم وجاء ببدعه هو يعلمها ضروره ويعرفها وخالف بها الحق الواضح فهو لا شك يكون من المبتدع اما اذا كان متلبسا بالبدع ويقع في البدع فإننا لا نستطيع أن نبدعه إلا بعد إقامة الحجة إليك ما هو معروف ومعلوم الحمد لله وعلى هذا كما قال أهل العلم إذا كان مبتدعا بدعه العلماء انطبقت عليه شروط التبديع فإنه يت... يوع... يعامل على ضوء الشروط الشرعية وعلى على ضوء قوة اهل السنة من ضعفهم ففي مرات يكون لهذا المبتدع صولى وجولى وربما له ادباع وعوان يبطشون باهل الحق فهذا يقال ان استطعت ان تكون عنه في واد بعيد ففعل لأن هذا هو طريق السلام لكن في أحيان قد لا يستطيع الإنسان الانفكاك عن أمثال هؤلاء كان يكونوا في جواره وربما يكونون في وسط مجتمعه أو بيته وداره وربما يكونون معه في عمله فلا حرج احيانا من مداراته لكف شره عن النفس هذا أمر قرروه للعلم العلم ومن أفضل البيان في هذه القضية بالذات ما بينه الشيخ العلامة الوالد الشيخ عبيد الجابر حفظه الله تعالى له كلام النفيس في كيفية التع كيفية معاملة من المبتدع بحسب واقع البلاد وبحسب حالهم فليراجع موجود أظن مجوز الموقع عندنا راجعه أيوه السائل وغيرك من أبناء السلفية في موقع راية السلف بالسودان أما إذا كان لأهل السنة القوة والصولة والجولة ولا يخافون لا حرج من هجره ومن الابتعاد عنه صيانة للنفس وللديانة لا حرج في هذا و ارسل اليها ليا ب... بعضهم كلمه ونسبها الى شيخنا الوالد العلامه ربيع المدخلي حفظه الله ورعاه انه تكلم حسب ما ذكر الناقل ان الشيخ حفظه الله تكلم عن امر الهجر وحذر من ما يوجد من حماسه بعض الشباب ما عندهم الا هجر هجر هجر فقال رحمك الله انت لست في زمن الامام احمد بن حنبل اذا قال احمد في زمانه فلان مبتدع كل الامه ماذا تبدعه وتهجره ويزجر ولا يزوج وربما جلد ايضا من قبل السلاطين لكن نحن الان في زمن الضعف موجود لا بد من المراعاه ولا بد ان ننظر ايضا اننا لا بد أن نكون حريصين على هداية من؟ المخالفين ونكرر دوما ما قاله السلف والعلماء أهل الحق أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق المحق أرحم بالمخالف من نفسه لأنه يسعى إلى إنقاذه ولو شد عليه لماذا؟ لأنه يكفيه عن الشر ويقلل من سيئاته أليس كذلك؟ لأنه إذا سكت عن لاستمرأ البدع والضلال ومشى ولو مات وحذرت منه بعد موته هذا أيضا من الخير لماذا؟ يقل السوء الذي قد يرجع اليه في قبره إذا كان مصرا عليه لأنه من دعا إلى, إلى ضلال كان عليه ماذا؟ من الوزر مثل أوزار من تبعهم لا ينقص من أوزاره شيئا أمر مخيف فحينما تزجر الناس عن المخالف للسنة ولو كان هذا المخالف ميتا على الناس ان يشكروا هذا المحذر على حرصه على ماذا على الخير الاحياء وتقليل الشر الراجع الى من الى الاموات فاذا باب التحذير باب الجرح والتعديل باب عظيم باب فيه اظهار الحق والصدع به باب فيه الرحمة فيه الصيانه فيه السلامه فيه النصيحه فيه الصدق فيه العلميه فيه الجديه فيه الوضوح فيه الصرامه فيه ايضا اللين مع من يستحق اللين ليس بالامر الهين ولذا على الشباب ان لا يتعجلوا في هذا الباب كونوا تبعا لاهل العلم في هذا ولكبار الطلاب يسلم لكم دينكم وتسلم لكم دعوتكم في مجتمع يحتاج من الناس الى رفق ما كان الرفق في شيء الا زانه قد تعتقد بدعه فلان وانه مبتدع وانه ضال لكن احيانا قد تسكت عن هذا لا لاجل انك تخاف من هذا اهل السنه ان شاء الله لا يخافون الا من الله لكن انت تحرص على هدايه من من حول هذا المبتدع فسكتت عنه لا لاجله ولكن سكت عنه لأجل غيره لتدعو هذا الغير إلى السنة لا لابد من الحكمة لكن بعض الجهال إن سكت عن مثل هذا قالوا فلان لا يصادم فلان ها يخاف فلان كذا وكذا هذا من الجهل وأنا أنصح الأبناء والإخوان في مجتمعنا هذا أن يكونوا حكماء وأن يكونوا على علم وأن يكونوا ربانيين حريصين على هداية الناس أسهل شيء حينما تكون لست من أهل الورع تكفر جزافا لأنها كلمة تطلق عند الذي لا يخشى الله عند الذي ليس عنده ورع عند الذي لا يراقب الله عند الجاهل سهل جدا أن تقول فلان كافر فلان مبتدع لكن عند الذي عنده علم وعنده ورع ويخاف من الله لأنه سيسأله يتردد ألف مرة لأنه سيسال عند الله يوم القيامة وتكون عليه تبعات إذا كان كلامه في غير محله فخير لك أن تتوانى عن التبديع والتكفير من أن تتجرى إلى التبديع وماذا والتكفير إذا كنت لست من أهله وما من مجلس يسره الله عز وجل وجمعنا الله عز وجل بشيخنا ووالدنا العلامه ربي حفظه الله الا ويذكر قصته المشهوره حين زيارته الى بلاد السودان طاف البلاد ودعا الى التوحيد ونشره في هذه البلاد قبل اكثر من ثلاثين سنه و سنة سنه تقريبا ودخل في معاقل الطوائف والفرق في مساجدهم العامه ودع الناس إلى توحيد الله يذكر الأدلة ويذكر الشرك والنهي عنه بأدلته ويذكر التوحيد بأدلته وأن العباد حق لله ويتكلم عن مظاهر الشرك بالأدلة والبرهان ولم يعترض عليه أحد بل قام أحدهم هذا من, من كلام الشيخ لما وجد من علمية الشيخ ومن بيانه بالأدلة والبرهان قال بالسوداني قال والله الكلام اللي بيقوله زول ده حق باللفظ هذا من اهل الفرق وبعض المتصوفة وقال لو كانت هذه الدعوة موجودة عندنا من زمان ما كان في زول خالف او كلمة نحوه لانهم وجدوا دعوة ماذا علمية بعيد عن السب والشتم اسهل شيء ان يتلفظ المتلفظ بالكلام القبيح لكن أن تكون اديبا أن تكون حليما مراعيا في ألفاظك هذا يحتاج إلى إلى كابح علمي وأدبي لا تنطلق إلا بعلم وأدب ولذلك كونوا رحماء بالناس وهذا لا يعني أن نسكت عن الحق وأن نطبل الباطل لا بينوا الحق بينوا الباطل انشرواه في المساجد في كل مكان بينوا كلام اهل العلم بالعلم والحكمة والله ثم والله بفضل الله تنطلق هذه الدعوة ويقبل الناس كما قال الشيخ إلى هذه السلفية زرافات وجماعات لماذا؟ لأنها دعوة مقبولة لأنها دعوة الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهدات والمهتدين أملكك سيريا وأسهد عن إغلاقها عند وقت الصلاة وماذا لو كان العمال وبعضهم لا يصلون هل هذا يسبب لهم المقاء فيها وما الذي تبرأ به ذمتي كصاحب محل هل بإغلاقه وإن لم يذهب العمال إلى خير له أن يغلق محله ويذهب إلى الصلاة يغرب هؤلاء على الصلاة لأنهم إذا اغلقت عليهم المحل ورأوك تذهب إلى الصلاة سيستحون إن شاء الله وانصحهم بالتي يحسن هذه الصلاه خير من الدنيا وما فيها سيذهبون معك الى الصلاه تكون سببا في هدايتهم الى الصلاه وهنالك بلاد كبلاد التوحيد تغلق محلاتها اثناء النداء وهي من اغلى دول العالم ما ضرها ذلك في اقتصادها ولا في تجاراتها وكثير من ابناء المسلمين ومن غيرهم يقبلون على ارضها لاخذ اموالها اليس كذلك ومع ذلك يغلقون للصلاه لم تؤثر هذه المحلات المغلقة لأجل إقامة شعيرة الصلاة ماذا في اقتصاد البلاد بل زاد لأن الأرزق بيد الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من يستثنى من ذلك بعض المحال التي في إغلاقها ضرر على المسلمين كالمستشفيات وفي بعض المحلات قد يحتاج الناس إلى أن تكون مفتوحة ها هنا أصحابه يتبادرون يتبادلون الصلاة منهم من يصلي ومنهم ماذا يقيم نفسه في المحل لحفظ محلي أو لحراسة المحل نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه في هذا القدر الكفاية أخوان ونواصل إن شاء الله وتعالى في حين آخر وفي لقاء آخر الكلام حول عقيدة شيخ الإسلام الواسطية ونواصل إن شاء الله وتعالى الكلام حول مسائل الجاهلية وفي هذا الغد الكفاية وصلى الله وسلم على نبي محمد وجزاكم الله خير وشكر الله لكم جميعا وشكر الله لإخواننا ملاك هذا المكان اسأل الله ان يزيدهم خيرا وبركه وتوفيقا وان يخلف عليهم بخير وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا اللقاء وكان سببا في اقامته وجمع الناس عليه هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبي محمد